الله يعلم ما تحمل كل أنتا وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة كبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخذ بالليل وسارم بالنهار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 والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويتبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال